Book 2 Kolmkümmend Thalathun Thalathun Restoraanis kaks Filmadam, ethnein Fii almadam, ethnein Üksõuna mohl palun اريد واحد عصير تفاح من فضلك واحد عصير تفاح 1 <تصفيق> واحد عصير ليمون من فضلك واحد عصير ليمون 1 <تصفيق> واحد عصير طماطم من فضلك واحد عصير طماطم Ma võtaks meeleldi klaasi punast veini. Uridu ka'sa ahmar. Min fadlak, ka's nabith ahmar. Ma võtaks meeleldi klaasi valget veini. Uridu ka'sa nabidhun abjad. Min fadlak, ka's nabith abjad. Ma võtaks meeleldi klaasi šampust. Uridu قنينة شامبانيا من فضلك قنينة شامبانيا ميل دي بسلة هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ ميل دي بسلة لوم عليها هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ ميل دي بسلة ساعة تحب هل تحب لحم الخنزير؟ ما سوبيك سين أريد شيئا بدون لحم من فضلك شيء بدون لحم ما سوبيك أريد طبقة خضروات مشكلة من فضلك خضروات مشكله ما سوويكس ميدكي ميلكا شيئا لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل سوفيتيدا سيداريزيغا هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الارز Sovitete seda nuudlitega. Häl tu hebuhu maelmekkerona? Hel tu hebuhu maellmakerona? Sooitede seda kartulitega. Häl tu hebuhumaalel bataates? Hel, maal Hel maal See ei maitse mulle. Lei jo žibuni La juajibuni taamahu. Toit on külm. A taamu bärid. El taam bärid. Ma ei tellinud seda. Lem atlub häve. Ma talab ta Teksti ja raamatule aadressilt www.book2.de